بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غسابا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن هُوَ الَّذِي أَنزَلَ جَهْرًا مَا يَخْفَى وَيُسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَإِنَّ سلس وجوش <تصفيق> الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيه ودأفلح من تزكى وكار اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صح في إبراهيم وظهر